ارِي مُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قلوبهم.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 وَتَلَهُم اللهَّ أَن يُفَكُون وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَعَلَ يَسْتَع فِيكُ رَسون اللهِ لَ وَروسَهُم لَ وَروسَهُم وَرعيتَم يصُّونَ وَهُمْ مُتَكْبرِرُ سَو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 الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقون يقولون لئن رجعون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 لئن ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى أجل قريب الا اجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَآمِنُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي